دهاني الدهانى الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مقلتها يرثي فسعدنا في كل درب فيبتاه السال فيها دهاني الدهانى الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مقلتها يورف ريف في كل درب فيبتع جسان الطاف عليها لأجلك يا بحار قصت سمانا وأمطارات الزهور وما لديها وغنت بالسرور هديل شوق لا يمشي حتويها جميل ذكرها في كل نبض بأخلاق سامت منها وفيها بطور الحب جاءت من عابير وإسراء وسرات تبراكوها وعائش والروان أتوا بحب تهنيهم لك فتقبلها تهاني الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مقلتيها يرثري فسعدون في كل درب فيبتع جسال الضافي عليها تهاني الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مقلتيها يورو طريف وسعدونا في كل درب فيا بتعيد السال عليها